بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش وحشرت البحار سُجّرت واذا النفوس وزوجت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 مُطَاعٍ ثُمَّ آمِين وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِين وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنّ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيم فَأَيْنَ تَذْهَبُ إن هو إِلَّا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رَبُّ العالمين